مجدور بارد من يومي أنا, أنا يومي انا البطل انا خليفه وكل الرجال يعرفوني مليان خيل فيه كالآن خليفة أنا أبو دعتك أنا دايم وحدي في بلادي لكن لكل واحد والساد أنا راجل وغيث الآن يوم أحبت الرجال وفليه جد حضرت كبار الزنات تقل البحر لا قال الحل والرب سبيدي اشعب وحرز وحلافر قال انا فارس وغايز نذيري فحضرت بني حمير وجالي زولا رجال الزنادسي اقابل وفهم المعنان قال اليوم مر سمع جرق النقرة وانا مر مائي وزادي لعبت جال الناردي وبرفض لا قلبي لا